لَا تَكْفِي مَاسِمٌ مَّا يَحْبُدُهَا أُولَا مَا يَحْبُدُونَ إِلَّا وإنا لم رقبوهم نصيبهم عير منقوص ولقد آتنا وَنَاهُونَكَ لِمَا كُنْتَ وَقَفْتَ مُم بِقُوَّةٍ بَعِيدًا عَن وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن இல பியூக்கூ